بسم الله الله وشد انه في صلاه الليل وقعدوا فيها قد قرأنا عدداً من الحديث وأنا قلنا نكمل هذا الباب شاء الله عز قال الإمام المسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس وهو التمين الياربوع قال حدثنا زهير قال حدثنا أصحاء والسبيعي قال حدثنا يحيان ابن يحيان وهو الدميم النيسابوري أبو زكريميا قال أخبرنا أبو حيثما وهو زهير بن محاويح على أبي إصحاق قال سألت الأسود المنزيل النفعي الكوفي يميد عائشة عما حجرت عائشة مع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيب الليل ومعلوم ان احب الصلاه الى الله عز وجل بعد صبيحه والصلاه في جوف الليل وهي من ويكره ان يترك المرء قيام ينبغي ان يقوم لو رجل ولو كان يسير ولو كان قليلا وكان قليلا لكن يحافظ عليها نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فلم يكن يدع قيام الليل بعد ذلك ولو كان شيئا يسيرا فإن صلاة الليل من هاد من الصالحين قبلنا ومذهبة للجاء والمرض وقربة للبب سبحانه وتعالى أقرب ما يقول العبد والرب في جوف الليل الأهل كان قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال سألت الأسود ابن عما حدثته عن الشيطان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قالت كان ينام أولاً ليه ويحيي آخره يعني يستيقر آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله فضعها أهل ثم ينام فإذا كان عيداً لديه الأول قال وثبا استيقر من نومه يعني بانتعاش ونشاط وهمة يتب ولا الله ما قالت قام إنما قالت وتبق فأفاض عليه من ولا الله ما قالت ابتسن وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن جنوبا تورط أضوءا وجل للصلاة ثم صلى ركعتين قال حدثنا أبو ابن أبي شايد وأبو قريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زرين عن أبي إسحاق من أبو إسحاق؟ السبيعي عمر بن عبد الله السبيعي عن أبي إسحاق عن الأسود أسود من هو؟ من يزيد بن خايد من متى عبدنا منه؟ الحديث أبو القائنة إسراد الأولى عن عائشة ويؤوم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الله حتى يكون أعطى صلاة وانترو قال حدثنا أبو الأحبس عن أشعة عن أبي عن مسروح ومسروح من الأجدع قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائما يعني كان أحق الدين ليه أدوام وإن قلب أحب الدين أحق الصلاة أحق الأعباد حدومها وإن قلبت وإن كانت يسيرة لا يقطعها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل طيب. قال سألت عيشة عن عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت كان يحبط دائما قال قلت دين كان يصلي قال كان إلا سمع الصارخة قام صلاة يعني الدين يوقظه للصلاة في الحديث لا تسق الدين فإنه يوطل للصلاة معناه؟ صحيح ويكون ذلك بعد منتصف اللي صياحك صراحك كان بعد منتصف اللي لأن إذا سامع الصارغة قام فصلنا لنا قال حددنا أبو كريم ابن وشري ان مس عرب ان كتاب الهلال يعني سعد عن النبي صلى عن عائشة قالت ما انطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحر الاعلى في بيتي او عندي الا ماءنا فالنبي عليه الصلاه طاردا يصلي من اول الليل وطاردا يصلي في وسط الليل وطاردا يصلي في اخر الليل استقروا ودروا وصبروا بالليل في اخر الليل من كل الليل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ونصر بن علي الاظمي وبلال بن عمر قال ابو بكر حدثنا سفيان عن ابن عيين عن ابي النضر عن ابي سلمانه عن عبد الرحمن بن عوف قال قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدى ركعتين فجري فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الطجع يعني فكأ على يد الينام وطجعا على جنة الحيما حتى يخرج للصلاة قال حدثني النبي عمر قال حدثنا سفيان ومعينا عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلم عن عائشة عن نبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا زغير بن حق قال حدثنا جليل عن الأعمس عن تمين بن سلم عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سصلي بن الزيل فإذا أوطر قلقوني فأوطري يا عائشة ولك في صلاة الزيل إما أن ولا تشويش على أحد بجوارك وإما أن تسر إما هذا وإما ذاك وإما بين ذلك فأنت في هذا بالخيار وهذا مباب التسهيل في العبادة لك أن تصلي الوتر بثلاث رتعة لك أن تصلي الوتر بخمس رتعة لك أن تصلي الوتر بثلاث رتعة لا تجلس إلا في الأخيرة ولا تنصور ضد التس ورجعا ولا تجلس الا في الاشياء ولا تسلم بينهما لك هذا ولك هذا وسيأتي معنا كيفيات وهيئات عدده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة قوموا في البيت فيه الامر من اهل الزياده والصلاه قام وقال لك ان الصلاة اصطب عليها وام بشقوق عليهم رحم الله امرا او رحم الله راجلا قام من, الديل أهلك. معناه الله من الليل فاي قضا اهله رحم الله امرا قامت من الليل فايت زوجها فيده يسقط رشط عليه شيئا والمقصود أنا لو مسحك وجهه بالماء ليس مقصود للشغس يعني فيرى الضرب إنما تأخذ الماء وتمسح وجهه أو يبلل وجهه بشيء من الخطة أو نهو هذا وفي الحديث من قام في ليلة فقرع عشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قرع مئة آية كتب من القانتين ونقرأ 1000 ايه كتب من المقرطبي ما شاء الله اشعل ممكن قراءه سوره البقره سوره لا نقرا لا من تبارك داخل المصحف 1000 مع الفاتحه زي ما عملت صحيح سهل جدا جدا تبارك 30 ايه وخد عند لك من هذا القوى عدوها من تظارك من صر التظارك إلى آخر النصحة وربك ألف أين ما هي قصارة قصارة مفصلة فيها باركة السنك تتذكر فاكرة نهضح باتك رأي الأعراف والأنعلم قويلة جدا ومش ترسل ألف أين مش ترسل ألف أين لكن أحصينا من تبارك إلى آخر الصور إلى كل عضو رب الناس قرابة ألف آية ما أكرر بالفاتحة؟ تزيد تكرر الفاتحة بكل ركعة فتزيد على ال خلاص أيضا إذا إنسان زيداً زيداً إنسان في الليلة واحدة ألف آية ما يستعبر على الشرق ما عافش أروا عارف. أتأمل بجمعها في بالطن كل لما انت في المصحف لان لا ده واحد صبور جدا جزا الله خيره من القائمين من وكانت من القائمينهم طيب او قل الاقاد دون المال المشروعه وقال من طول الغياب قال التضرع والدعاء برضو إلا إكرا ألف من المنظر طارق وطيف طيب. طارق واصل حديث الذي بعد يقول حدثني هارول سعيد الأيدي قال حدثنا ابن واحد عبد الله ابن واحد المكمن فقير سليمان من بلاد وطين عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسر من محمد المجلس. وهو أحد المبهاء السبعة على عيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاةه بالليل وهي معطارة بالليل يديه فإذا بقي الودر أيقظها فأرقى ولا تنسوا أن كانت جارية صغير بنى النبي عليه الصلاة وهي تسعة سنوات بنى بها في المدينه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام وهي تمرض سر سنه الله ورحمه يا ابو العائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه الليل وهي معترضه بين بيتين ضيق المكان ضيق الحجره فاذا وقيل يكره ايقظها فاوظب قال حدثنا يحيى بن متعهدونا به؟ الليلة قال أخبرنا سفيان بن عييم عن أبي عفور اسمه واطم ورطبه وطدان ورطب عقل وحدث العبوح بن أبي سيد وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم بن عن الأعمس سليمان بن ميراد أبو محمد كلهما عن مسلم مسلم بن من؟ ابن الصغير أبو عن مصروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته إلى السحر قالوا حدثنا وأبو أكلنا بشيء وزرير بن حلط حدثنا وكيع عن سوفيان عن أبو حصين عن يحيي بن وثار عن مصروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلم او الليل واخذ ابن تاوي ترول قال حدثنا علي بن الحجن والسعدي قال حدثنا حسن فاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري والد سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق عن ابي القفه عن مسروق عن عائشه قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم باب جامع في صلاة الليل ومن نعب عنه أو نرده محمد بن المثنن عن زه محمد بن نبي علي عن سعيد عن قتاك هو سعيد بن نبي عروب عن زراء عن سعد بن عوش إشام بن عام أراد أن يغزوه في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقاراً له بها فاجعله باستلاح والقراع ورجاء ضدروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقعوا ناساً من المدينة فنهوا عن ذلك وأخبروا أن راقاً ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنعاهم نبي الله وقال أليس لكم في الأوسوى فلما حدتوا ذلك وادعوا وأتبوا وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله عن متر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلى منها الأرض متر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال عائشة فأتيها فسألها ثم طيب فأتيها عندنا فأتيها فأسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليه فانطلقت إليها فأتيت على حكيم ابن أفلة فاستلحبت إليها فقال ما أنا بطاربها لأني نعيتها عن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضي قال فأخسمت عليه فجاء فانطلقتنا إلى عائشة فاستأذننا علينا فأذنت لنا فدخلنا عليه فقال حكيم معرفتها فقال نعم فقالت من معك؟ قال سعة بن قالت من إشام؟ قال ابن عام فترحمت علينا وقالت خيرها قال قتالة وكان أصيب يوم ربك فقلت يا أم المؤمنين أنبهيني عن قرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تكره القرآن قلت بلا قالت فإن قلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فها منتو أن أقول ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أنت ثم بدأ لي فهدوا أنبهيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تكره يا أيها고요 في قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولها وأنشك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيق فصار قيام الليل تطوعا فكروا ما بعد فريضتي قال قلت يا أم الأمينين أنبييني عن وكري رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنا نعج لهم سواتهم وطهورهم فيبعف الله ما شامعه من الذين فيتسوقه ويتوضعه ويصلي تسعة ركعات لا يجل اسمها إلا بالثامنة فيغفر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض وليسلم ثم يقومه فيصلي التاسعة ثم يفعده ويغفر الله ويحمده ويبعوه ثم يسلمه تسليما يسمعنا ثم يصني ركعتين بعدما يسلمه وهو طاعله فتلك يبدأ عشر طريقا يا فلما أسنى أو فلما أسنى نبي الله سنى سنى. فلما أسنى نبي الله صلى الله عليه وسلم وخذوا لحمة أو ترى بسفن وصلع بالركعتين مثل الصميع الأول فتلك تسعة تسعون يا هنين وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الأحبان أن يداوم عليهم وكان إذا غلبه نوم أو وجعه عن قيام الليل صلى من النهار ثمت عشرة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم خرى القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة في الصوفي ولا صام شهر وهذا خير صلى الله خير هذه رسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا صام شهرا كاملا غير الله والله فلو طلبت من ابن عباس تحدثته بحديثه فقال صدقت ابن عباس يعني ابن عباس عارف الامه وحضرها ومع ذلك طلب منه ان ياتيه بالجواب وان ياتيه لو في مزيد علم اعرفه مره ثانيه ممكن لو أحد عنده علم دباغي معين خلاص استكف لا تزوج في وأسمع من هذا وأسمع من هذا لعل شيئا جديدا تكتسب وتستفيد قال ولا صام شهري كاملا غير رب الله حرم أنتظر لأن عباسي محن تدخلو قال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافيها نين قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدفتك حديثة قال حدثنا محمد بن المثن أبو موسى العنس قال حدثنا معاذ بن الشاب قال حدثني أبي عن قتال عن زرارة بأوبى عن سعد بن الشاب أنه طلب امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه قال حدثنا الضطر النامي شيئا قال حدثنا محمد بن بسر قال حدثنا سعيد بن أبي عروب قال حدثنا القتال عن زرارة من أوفى قاضي البصرة زرارة من أوفى مات لما قرئ عليه الآية فإذا نقر في الناطور فذلك يومئذ يوم, يوم عسير فخر النقشير عليه ثم مات بعدها عن سعد بن إيشار بن أرقا العلماء كتابا لمن مات من المكاء أو من الخوف من الله ألموا في هذا المؤلفان مستقيم فجمعوا به مثل هذه الواقعة وغيرها قال يقول عن سعد بن إيشار بن أرقا انت ربكو إلى عبد الله بن عباس فسألتوه عن الوضع فصالت الحديث بخصة وقال بيه قالت ما الهشام كنت ابن عامي قالت نعم المرض كان عابره وصيب يوم قد الله قال وحددنا اسحاط ابن ابراهيم ومحمد ابن رابع نيسابوري كشير كلاهما عن عبد الرزاق الصنعامي قال اخضرنا معه عن قتابه من قتابه ابن عام السدوسي ابو القطابة ولد اكمل قال عن زراره من عن سعد شام كان جار له فخبره انه طلقكم راته مفصل حديث بمعنى حديث سعي في يطلق المركب فيما, فيما ليس في لباس لماذا طلقا يريد أن يتفرغ للجهاد في سبيل الله وهذا غير صحيح هذا المسلك غير صحيح ولذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن يطلق الباء ويبيع بيته ويقوم في المدينة ويمشي بجائد بسبيل الله أو في الصغور لا هذا ليس بالصفية إذا كان في أربعين فهل يخرج لا يزم أن زوجته ولا يزم أن يبيع بيته إذا كان طلق ذايا وهو ممن في حقه الفضلية كذلك لا يطلق زوجته ولا يبيع بيته قال وقص الحديث معنى حديث سعيد وقال قالت من قال ابن عام فقالت لي أن كان أصيب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد وفي فقال الحكيم ابن أبلح أما إني لو علمت أنك لتدفل عليها ما أنباتك بحديثها قال فدفنا سعيد المنصور وهو القرساني أبو إسماعيل صاحب السنة قال وقتيبة بن سعيد قال جميعا عن أبي عوالة والضحى بن عبد الله الاشفرين قال سعيد حتى الآن عوالة عن قتاب عن زرارة بن أوف عن سعد بن سامر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فتتوا الصلاة من الليل من وجعين او غيره صلى من النهار تنتي عشر وطرجة قال حتى الآن عيسى الأخضر عيسى وابن يونس عن شعب، عن شعب، عن قتال، عن زرار، عن سعب، نسان الأنصار عن عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل النشب التأمون لهم عليهم، وبطي عليه وأضرب عليه. وكان إذا نمى من الليلة وغرض صلى من النهال الذين تععى الشرطة وليس هذا المقصود في الوكر ليس هذا هو الوكر لما الوكر صلى الله عليه وسلم نعم؟ لا هذا قضاء الله قضاء قضاء الله قضاء صراط الله فقضاء شاء عزيز إنما الوطر إنساء الله كما هو مترا وسأتي معنا الله كيف يقضى المتر كيف يقضى الوطر ومتى يقضى الوطر كذلك في الباب النبي لآدم إذن الله عزيزي طيب قالت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتارعا إلا رمضان قال حدثنا هارول بن المعروف قال حدثنا عبد الله بن نوه قالوا حدثني أبو الضاهر حرمان قال أخضرنا ابن نوه عبد الله عن يونس بن يزيد عن ابن عن ابن يزيد وعميد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد المقاري قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نم عن حزبه أو عن شيء منه وقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأن ما من الحزب إذن الحزب قد يكون كراء قد يكون ذكر معين من تسميح أو تأمين أو تكبير أو إلى ذلك وقد يكون صلاة فيصليها الله إذا كانت صلاة فليصليها بعد ما تطرع الشمس وترتفع إلى قبيل الضفر يطضيها لكن ما كيف يطضيها؟ قال ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقضيها شطها كان عليه الصلاه والسلام يصلي من النهار الى 10 طريقه قلت له انت كنت بتصلي النهار لا تقول لي ده ما بيصليش بال يعني طرقه قيام الليل متعامدا ده يقضي باب الليل لما يضطر كمان عن النوم او بالنهار طب الوتد سياد الكلام عليهم صلى عليه وسلم إنما هذا كل في قيام الليل طيب من يحفظ حديث المره هذا من نرى عن البيئة أو عن شيء منه فكرهه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الضهري كنت بلوك أنما قرهه من الليل أذكر عبد الرحمن من نرى عن كسبيل أو وزير عن شيء منه فكرهه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الضهري كُتِبَ لَكَ انَّمَا قُرآنٌ مِّنَ اللَّهِ فَقُلْ من أنَّما نَعْزِلُهُ عن شيء من فتراتنا وبين صلاة الظهر يعني كنت وانا كده مرهه اتذكر انهم كانوا من, من فجر ومن عنده عبد الرحمن بن عبد القادر ومن عنده هويد بن عامر ومن عنده لا جماعه قرين ابن شهاب ومن عن ابن شهاب يزيد او يونس يزيد ومن عن يونس ومن عن ابن عمر عبد الله بن عمر ومن كمان انا اعرفه محمود فرح الدين تمام احمد بن الله محرمه ابو لهنا ابو بدر وعم ومختار وحلمنا هنبني واحد ها ومن كمان ها. ايوه برضو طيب طب مين اللي سمعني مثل ما حكيت اسمه بليد انا تعالى عند حسين ها فقرآه فقرآه من ما بين صلاة الصمحين او صوت فجري وصلاة الظهري فكأنما قرآه من الغيين ها عندي شيء نصر جبال من لا من يسمين أو شيء منه فقرآه <تصفيق> من ما بين صلاة الفجري وصلاة الظهري كتب له كأنما لين من الغيين طالب من نام عن رزبه فمن نسي عن نفس الوقت لكن من نام عن رزبه هنا ليس رجل نام نام متعمد نام ولم يأخذ بأسباب الاستيقام نام ولم ينوي قيام الليل ذلك من المهمة أموره المهمة أن إذا نام ينوي قبل أن يناه أنه سيقوم بالليل اذا غلبت عينه او شقت عليه انقيام او ضعف او تعد كتب له كأنما قامت بيه اما واحد يسناول كيف يؤجر انما اعماله في المياد انما يقول بيه اعماله هذا الشرط طيب باب صلاة الاوامين حين فرمضوا الفصاد طيب فلو حددنا زهير بن حرق وقلن مين قالا حددنا إسماعيل وقلن عليه عن أيوب وعن قاسم الشيبان أن زيد بن أرقم رأى قوما يصرون من الطفاق فقال أما قد علموا أن الصلاة في غير الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ضرم الفصال يعني حين اشترك الظهر ساعة عشر مصر حدواشر معنى قبيل الزوال هذا اشتداد الحرب. معنى إخوة قال حددنا زهير من الحرب قال حددنا يالي بن سعيد عن إسان بن عبد الله قال حددنا القاسم الشيبان عن زيد بن أقر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على يالي قبائل وهم يصلون قال صراط الأوابين إذا رمضت الفصال الفصال جمعة قصيرين والفصيل هو صغير الناقة عندما يشتد الحر يبتعد من الرضاعة يتأذى من شدة الحر فينتصف بأمه هنا طرد الرضام يعني حين تتاذى الرضام من رضاء الشمس حرها ف تحتمي بأميها او الظل معنا؟ منكم أرض الصغر؟ سفتين؟ عمال زي قدرين عمال زي قدرين؟ عمال زي قدرين؟ عمال زي قدرين؟ لا احنا زي قدرين؟ واحنا زي قدرين؟ يستدى بحق يزيدها تلتصد بأمية يستدى بوالله بأمية تلتطقي من الخاحية معناه بوالله وممكن أيضاً أن ينطبط على هذا الذي يطلع سبحانه الدولة في الجمالية نسأل الله سبحانه وإسانه طيب الكثير يقول خليك معنا شيء حمده عمنا تحكم تحدث بس هذا تنسى الغموم والغمون نعم بركنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقول حديث خير الخارق يمى ينال المال يجدى بعد الأمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام طيب قال نقرأ حديث اللي هو بارك الله بكم قال حدثنا يا بن سعيد عن الشام الدنيا عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد من الأرض الخرض الرسول الله صلى الله وسلم على آل مبائل فقال صلاة الأوابين التوابين العائلين إلى الله سبحانه وتعالى الأوابون جمع أواب معنا وهم كثير التوبة والرجوع والندم والفشوع والشباب إلى الله إذا رمض بالفصار سبحان الله يعني هذا الفصيل عندما يرجع كده ويقوم من الرضا والحظ إلى الظل كذلك الأوال في هذا الوقت يعودوا من كرب الدنيا وغمها ونصبها وصبها إلى الله سبحانه وتعالى فيصلي ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانة أو ما تبح الله قال صلاة الليل من نامنا والمتر ركعة من آخر الليل قال أحددنا يحيا من قال على مالك عن نافع وعن ابن لبدينار ان العرب ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على صلاه الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تنام يعني كيف اصلي صلاه الليل انا مش كيف اصليها وصليت ثلاث ركعات دي ثلاث ركعات دول اربع والله ركعتين وركعتين ولا ركعه, ركعة واتى ايش كيف صلاه الليل؟ قلنا ما تنام فإذا أردت أحدهم صد صلى ركعة واحدة جوتر لهم ما تبص الله إذاً هي صدي أربعين ركعة لا حرج 20 ركعة لا حرج عليهم هي صدي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين, ركعتين. هي صدي زيادة ركعتين, ركعتين هذا الدليل الجمهور الذي قالوا أن صلاة الله مطلقه ليست مقيده بعدد معين دليل جماهير استدلوا بحديث حديث رسول الله في هذا حديث متفق عليه وهو المظلم صلى طول الليل مدا من اذا خشى احد صلى ركعه واحده دون تير وما تصلى احنا معنى كما قلنا من بعد ما الشمس الى وقت الزوال الشوارع السنه مطلق السنه صلى ما في الشارع ادي ما بين الظهر والعصر نفس الوقت ما بين المغرب والعشاء نفس الوقت ما بعد العشاء لليل ما يصير الله اربعه اوقات اذا ما بين طلعت الشمس الى قبيل الزوال هذا وقت مكتسع صلي ما شئ. طب ما بين ضر وعاصر صلي ما شئ تذكر طب ما بين مغرب وعشاء صلي ما شئ. ما بعد العشاء إلى الفجر صلي ما شئ. طيب الآن صليت الفجر لا ما فيه سنة الله حتى قطر الشمس ما فيه سنة الله ما دمت انت صلاة قبل الفجر وصلاة الفريضة فامسك على الصلاة حتى تكتفع الشمس طيب صلاة العاصر صلاة العاصر امسك على الصلاة حتى اؤذن حلم اذا معك الأوقات المتفاع سنة المتقام كم هي الآن؟ أربع؟ من بعد اتوقع التفاع الشمس, الفائل الشمس. قدر الله من قبيل الزواج سنة مطارقة صلي ما شاء. من الظهر إلى العصر صلي ما شاء من المغرب لعشاء صلي ما شوف الله ما السعر في الزاق وتصلي أيضا الصلاة دواتي في أي وقت إذا احتجنا إليه حتى في وقت النبي عرق صلودي الأمر إذن الله أساعدنا وإذن الله ما أفدت عليك الباب بقى ما أفدت عليك الباب يقول خلاصة أنا صليت سنة طيب أنت الله ما أعطيك وقت وما أعطيك صحة نعمتان مرمون في إيماء كثير من الناس على الصحة والفضل حتى يا شيخ عندما تقعد تصلي يعني أنه تهبط رأسك على الأرض أنت سادي تصلي على الكرسي وأوم إيماء الأمر سهلي جداً جداً إنه أقفل يجلس فيها تصليها وأنت جالس ولو كنت قادراً على القيام وأنت متجع ولو كنت قادراً على الديوز تشويك وتسير وتخفير خفف فيها ما يخفف في غيره لتتزود وتزودوا فإلا خير الزالب ركعتان خير لك من الدنيا وما فيه تجدهم في الليسان يوم القيامة يوم, يوم تجد كل نفس المعاملات الخير الخير جبال جبال من, من, من الوجود والثواب والركعات والحسنات مفقيم جبال تجد أمامك ما الضيئة؟ ما الضيئة؟ ما الضيئ عليك. إن الله عز وجل يضيع عجرة من أحسن عمل معنا يا إخوة فلا يزهد الشخص في هذه الغيئات التي تنزيه وتضفع درازاته ومقاماته في الجميع بارك بارك نعود ثاني مره معنا في أهل الباب صلاة الليل مثل مثله وليوت ركع في أخير الليل حديث عبد الله يقول النعوة بالعقص من خطاب قال حدثنا وظفر بن أبي سيده عمر النقل وزهير بن قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن الزمرين عن سالم عن أبي سمع عن نبي أنه سمع عن عليه الصلاة والسلام يقول حاقر حدثنا محمد بن عباد والله الظلام قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر, عمر عن طروس عمر بن بي عن ابن عمر الحاة قالوا حدثنا الزوري عن ثالث عن أبيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل وقال إيه مذنى مذنى فإذا خشيت الصبحة فأوضر بركعة كن. لو كان صلاة الليل محدودة بعد المعين في أخبارها النبي عليه الصلاة والسلام قال عشرة كعاته ما تزدش سبتاشر ما تزدش ما تزدش لا فتح له المجال مثنى مثنى مثنى عندكم الان مثنى وثلاثه واربعه يعني عندكم اسمين اسمين ده طب اسمين ده حالت وصور اثنين ايه مجرد دايب الملائكه اولى في المثنى الفريق ده جناحان وخريط له ثلاثه اجنحه الفريق له اربعه خمسه سته سبعه اخرهم جبريل ب 600 جناح عليه السلام انا مساء مساء الله وهو لا شك هو مقدم الملائكه ما احنا كنا شيخ حمد مش بيتابع عامل نفس انت الموضوع ما بتخش على سطور تخليها على السطور دي المره الماضيه كان حديث عيشان لما قالت ما زاد رسول صلى الله عليه وسلم عن إخداء عشرة ركعة لها في رمضان وفي رمضان لا يوجد فيه تحديد ولا التوقيت هذا هو الصور عشر من العشر أم الدنيا نظم المغادر واحد يقول نحن كنا في الناس له نصر أم الدنيا قالوا اليمن أبو <تصفيق> خليك صابر والله واصبروا انتوا بالضبط يا جماعه هيك صابر على الدعاء لحد يقول على الحرامي راح طب بس خليك مع الدعاء مستدلو بهديفنا هون والله فهمتني صبات البلد متنا متنا يعيب جدا جدا جدا على الشباب اللي بيصلوا عند امام 8 وهو قاعد وهو واقف يصلي مع الناس النفس الشيخ بن عزبين وقت يصلق على الناس والشباب بلان يعملوا ايه؟ عبيدان دينو حديث والشيخ جايب يصلق أنا شاب الشيخ جايب يصلق والشباب بلان جايب يتعليه يتكلم يقول لا تنب علي ولا كبول أشهر وقت إذا بس يؤذونها بالكلام علينا بيت انت لو تاشي مختلع بوأي الناس طيب ما تلعي وقعد يخطع ورأي الشباب بحط شغط كامل فهي <تصفيق> من دمي على رصة صنفال من قام مع إمامه حتى يوم الصدق كتب له قيامه لإمامه فما تقول ليش بقى أنا, أنا مالوها الإمامة إنت خد رأي الإمامة ما دمعت إمامه إنت لوحدك بقى صنع انت عايزك ما يكون لوحدك مش مشكلة بقى. ما يكون لوحدك مش مشكلة يعني من الخطا برضه من الخطا ان احنا بنصلي التراويح والامام هيجي يصلي وتر بيقول له السلام عليكم انا همشي طب ليه ما تصلي معاه صلي معاه اسجد معاه لو صليت لما تكون الليل انت لوحدك صلي لك عدامك عدلينك عدلين ما فيش مشكله عندك نشاط زياده صلي في اخر الليل وعضينه عشان انت تكون ايه بدات مع الامام وختمت مع, مع الامام على الامام <تصفح> الرقمه مع امام حتى انصر كنت بذاق القيام و انا قالوا ما ترجعش في الحرب الله يفكعتنا يا جميل <تصفح> <تصفح> يا جميل طب استنى ممكن نكمل ها لو طلعت في رمض اللي معنى ان كل طلعت في رمض ممكن هو بقى عشان ممكن لو لوحده بقى بيتكلموا ويا جميل يا بس الاحسن تسلم على السلم يبدأ معهم كثير معهم انت عندك الآن في اللويتر هذا ثلاث حلاة اول شيء سورة من يسلم مع الماء يوتر معه ويسلم معه سورة ان لا يسلم مع الماء انما يقوم يشفعها بالله السورة الثالية ان يصلي مع الماء ويسلم معه ولما يقوم يأتي براكعة يشفع الأولاد التي قامت قبل النوم ويسلم معهم ويصلي مع كده الله عالم. ثم يعمل ودر في الأخير يصلي ودر في الأخير إذن عمل كمرة ودر تلات تلات والله عليه الصلاة والسلام يقول لا ودراني إذن هذا ولدك هذا المدر منه بيسموه نقضي و نقضي نقضي لكنه مدى بعيد و ليس مطوي والصحيح أحسنها أن يسلم مع الجمال و مع الجمال فإذا طاوم من البداية تصلي مثنى مثنى مثنى برحت معنى يهو؟ طيب خليك معنى سبحانه شو انت حضر يعني أعزامك تتخفي الشيء أنه لا تتبع معدك موت بس لا معنا, معنا يا ربي يا دعونا دعونا نتكشف كرمو إن شاء الله دي لأساعدها إن شاء الله وزحبه وقرشك الله مرحبا الله مرحبا الله طيب أبنكم معنا بدأين عشان نفتهم الدرس يقول بارك الله فيكم أنا عايزة أجيب حديث بكر هذا مرة تانية قال الإمام مسلم حدثنا بطل بن أبي سيف وعمر الناقض وزهير بن عارف. قال زهير حدثنا سفيان بن عن الزهورية عن سالم من سالم؟ سالم عبد الله ابن عبد الله عن أبي أنه سامع النبي عليه الصلاة والسلام يقول حق قال حدثنا محمد بن عباد والله فضلهم قال حدثنا سفيان وهو ابن عيان قال حدثنا عمر عن طوص وفي كيسان أهل. الأبناء الأبناء النسبة إلى الأبناء في بلاد اليمن عن ابن عمر أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن قال وحددنا نزوري عن سالة عن أبيه أنا رجبا سالة النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل وقال مذناء مذناء فإذا أخشيت الصمحة فأول بيلة بل واحدة عنه قال وحددنا لحرمان ابن يحمد قال وحددنا عبد الله جواب قال أقبال أبيه عم. من عمر؟ حلم. حلم. عمر بن الحارب عمر بن الحارب من كبير من قراء ان أن ابن شهاد حدده عن سالم بن عبد الله بن عامر أو ابن عمر وحمايد بن عبد الرحمن بن عود حدده عن عبد الله بن عمر بن خطاء أنه قال رجل فقال يا الله كيف صلاة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الله ما مدنة فإذا حدث الصبحة فأوتر هو حدا. قال الحدثنا يا أبو ربيع الزغران قال حدثنا عمان قال عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أنظركم سأل النبي عليه السلام وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال متنى متنى فإذا خشيت الصبحة فصلي ركعتك وادع الآخر صلاة حكا واترار ثم سألوا رجلهم على رأس الحوم وأنا من ذلك المكان من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا أدري هو ذلك رجل أو رجل آخر وقال له مثلا قال وحتذني أبو كامل قال وحتذنا حماد قال وحتذنا أيوب أبو دايد أبو دايد أبو دايد عبد الله بالشخيص عن ابن عمر قال وحتذنا محمد بن عبيد من قال وحتذنا حماد قال حدثنا أيهوة زباير بن الخريد عن عبد النبي الشاطير عن ابن عمر قال سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فذكر مثله وليس من حديثهما ثم سأله رجل على رأس الحوم وما بعده قال حدثنا هارون بن معروف وصراير بن يونس وابو قريب جميعا عن ابن أبي زايدة قال هارون حدثنا ابن أبي زايدة قال أفضلني عاصم من أحوالك عن, عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال باذب الصبح في الوترين يعني تحرى أن يقع الوتر قبل الأذان الثاني هو الفجر الصابق تحرى أن يكون الوتر قبل الأذان الثاني قالوا حدثنا ابن تيبة ابن سعيد قال حدثنا ليكم قالوا حدثنا ابن رومي قال أكثر من الليل عن نابع النابع عمر طال من صلى من الليل لك فليدعى الآخر صلاة في مدراء الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بذلك قال أحدثنا من عارون بن عبدالله قال أحدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد أخضرني اتناجح أن ابن عبر كان أقول من صلى من ذيلي فليجعل آخر صلاة من يفرق قبل الصدق كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخوره قال أحدثنا الشيبان بن قبرو قال أحدثنا عبد الوالد عن أبي دياح قال حدثني أبو ميزلس عن ابنه الرحل قال طال الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم ونعطل من آخر الليل وإن شئت وصلت بثلاث فرأت فيها, فيها, فيها, فيها في هذه الثلاث سبحس ربك وقل يا أيها الكاثرون وفي الثالثة قل بالله لك في هذه الثلاث أن تصليها ركعتين واتسلم وتأتي بركعة واتسلم ولا تعمل تصليها ثلاث مدواصلة وتسلم في الآخر إما هذا ولا تجعل الثلاث كصلاة المغربين لا تجعلها تشبي صلاة المغرب كما نصلي المغرب لا اجعلها على الصورتين التي حكينا أو أحد الصورتين التي حكينا وتقل في الأخير بعد أن تسلم الذكر الوارد في هذا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس كان يجر النبي عليه الصلاه والسلام ويمد صوته بها في الثانثه ماذا الانوات يا استاذ صلاح بعد بعد التسليم وانت جاهز سبحان الملك القدوس سبحان القدوس سبحان الملك القدوس ثلثتي رب الملك القدوس وهي زياده دائمه أن يوجد بها صوتا ثالثا هذا بعد إيه؟ بعد إيه طيب قال وحدثني محمد بن المتنس وابن بشار وقال ابن المتنس حدثنا محمد بن شعب فهو إيه؟ غنظ قال حدثنا شعبا وهو الحجاج بن الوبد العبك عن قتال عن أبي مجلس إذا أعرفتم من أبو مجلس؟ عندك عمد مصري عندك عشرة لنادير أبو مجلز اللهة بن حميل السادوسي إمام من نائمة التابعين قال قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر ركعة من آخر الليل إلا الله يدرون يقول ويتر أو تروي أهل القرآن ما إلا الله ويترنه. قال وحدثني سعيد من حر قال حدثنا عبد الصمت قال حدثنا أمان قال حدثنا أمتاد عن أبي بجلد قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فكعة من آخر الليل وسألت شوف ويتر ما هي شفع. لا ويتر ما هي. ما هذا والليل تكون انت تعدد للزمن والمكان تعد الزمن ده نصيبه من عباده والزمن اول نصيبه من عباده لا معين المغرب انت ما تصلهاش اللي بعد المغرب معناه سميه كدر النهار ليه لقربها لهاب المغرب معناه يا اخوة برج البابين قال وحدثني زؤيل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ممان عن قتاد عن ابي مخلث قال سمعت سعيد عن الود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من اخر الليل وسئلهم عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول ركعة من اخر الليل انت غل تد في نفسك ان تقوم في اخر الليل فاوتر قبل ان تنام ما انت بواضح من نفسك ما انتش عارب انك ستقوم ما انتش متأكد ما انتش معتاد ان قبل ان تنام اصلي ايه قالوا كما يجيها وصيت النبي عليه الصلاة والسلام لأبي مغير او صاني خليلي صلى الله عليه وسلم ثلاث قال اصلي الضحى وان اصلي ثلاثة كل شب وان قبل ان انام كان عبو باكر راتي الحازم رد الله عنه وصلي اللوت قبل ان انامت اول مية وكان عمر يصلي في آخر المتاين فكان أصحاب النبي بعض كده وبعضهم ما ينام قبل أن يناموا وبعضهم يصلي في آخر المتاين عندما صليت الوتر قبل أن تنام إذا أنا شطك الليل تصلي ركعة تاني ركعة ما أخسر استفدنا ولا لا الباب مفتوح مش فقا بعض الناس يقولك أنا صليت الوتر خلاص الباب متقفد الصفر الدولي ما عادشك لا في بعض صلي ما تشاء على ركعتين بعدين وبعدين تصلي بعد الظهر ولما اذان الفجر ركعتين فهما مستحبتان كذلك بعد الظهر انا والف بها تحضر حضر رساله خاصه قال رفع الستر عن الصلاة بعد الوطر جزء خاص مطبوع متداول محق تصلي بعد الوطر ركعتين ما شاء الله ولا ينبي هذا طول النبي عليه الصلاة والسلام اشعلوا آخر صلاةكم من النايل وطر النايل ان النادي أمر بهذا هو ان فعل هذا حرفتم يعني فرضنا واحد صمى الوطر ولسه ما أدنش الأدن الثاني في الفجر الصالح لسه في وقت في نفس يصدر ركعتين عشي مسكين في نبس من الوقت يصدر ايه ركعتين بعد انه لا حرب درجة مظيفة نسيق مالا طيب درجة مظيفة يقول وحددنا ابو طريق وارون ابن عبد الله قال حددنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حددني عفيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر حددهم أن رجلاً نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسجد فقال رسول الله كيف أوتينه صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صلى ونصلم أثناء مثناء فإن أحس أن يصبح سجد سجداً فأوترت له ما صلى سجد سجداً يعني سجد ركعة يعني صلى ركعة قال ابو كريم بن عبيب بن عبد الله ولم يقول ابن عمر قال حددنا خلف ابن الشام وابو كامل قال حددنا عماد بن زين عن أنس بن سيرين قال سألكم ابن عمر كنت يا رأيت ركعتين كولا صلاة المدات أو طيل فيهما القراءة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمم لديه مثل مثله ويوتم بركعتهم فقال قلت إني لست عن, عن هذا أسألك قال إنك لضخم الا تدعوني الا تدعوني استقبل لك الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هل تدعني, تدعني استقبل لك الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ما نمنما ركعتين ويصلي ركعتين قبل الغداه كان الابان باذني قال فله ان يصلي ركعتين قبل الغدا ولم ينظر صلاه حدثنا قال وحدثنا ابن المثنى ابن غسام قال محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن آنس بن سيرين قال سألك ابن عمر بمثله وزاد ويؤثر ركعة من آخر الليل وفي فضل به بهبه إنك لضخم يعني بهبه ما تعجب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. قال سمعت عقبة ابن حرائب قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل متنى متنى فإذا رأيت أن الصبحة يدركك فأودرك واحدا فقيل ابن عمر ما متنى متنى قال أن تسلم في كل وكعتين قال حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا عبد الأعلى من عبد الأعلى عن معمر أن يحبن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا قبل أن تصححوا قال حدثنا إسحاب منصور كوسك قال أفضلني عبيد الله عن شيمان عن يحيا قال أفضلني أبو نضرة للعوقيم أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي على الصلاة والسلام عن الوجر فقال أو دير وقال بالصوتين طيب نكتبه هذا القدر يقول سبحانه الله وبركاته السبب لا إله إلا أمد أسرى الله اللحنة اللحنة اللحنة.